سوره الطارق سوره مكيه وعدد اياتها سبع عشر ايه وقد تكلم تكلمت عن اثبات ان للنفس حافظا يحفظها وهو الله سبحانه وتعالى فهذه السوره الكريمه يبين الله سبحانه وتعالى فيها ان للانسان أن لكل إنسان ملك موكل أو موكل به من عند الله عز وجل يحفظه من الشياطين ومن الآفات حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا أنه لو تركه الملك طرفة عين لتخطفته الشياطين فيحفظونه من أمر الله أن يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان وقالوا أن المراد بالحافظ أن الله عز وجل وكل به الملكان الذان يقومان بكتابة له أو بتدوين الأعمال التي تصدر من هذا العبد فنظر. كيف افتتح الله عز وجل هذه السورة الكريمة بالقسم أيضا بقوله والسماء والطارق فالسماء هي التي نراها ارتفاعها وعظمها والمقصود بالطارق وكل ما يأتيك ليلا الذي يأتي للإنسان بالليل يعني ولذلك حتى الإنسان الذي يحافظ على النطق أو الكلام باللغة الفصحى إذا ما طرق الباب الطارق قال إيه قال من الطارق فهذا هو المقصود بالطارق وما ادراك من الطارق تعظيم تعظيم لهذا القسم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به لتذهب النفس فيه كما قلنا كل ماذا في تقديره النجم الثاقب. هذا الطارق هو ليه هو النجم الثاقب. فربما يكون المقصود بالطارق هنا النجوم جنس النجوم عامة. النجوم على عم... على إيه؟ على عمومها. أو يكون المقصود بالطارق النجم نجم بعينه. يكون المقصود به الثريا ودي كان معروف ومعهود عند العرب أو يكون المقصود به نجم يسمى عطارد يبقى عندنا كلمة عطارد يكون المقصود بها عموم النجوم أو يكون المقصود بها نجم معين اللي هو الثريا أو إيه أو عطارد وصفاه الله عز وجل بأنه ايه النجم الثاقب كلمة ثاقب لأنه يخترق الظلام بنوره يفقق أو يخترق الظلام بإيه بنوره ويحل مكان الظلام لإيه النور إن كل نفس لما عليها حق إذ أقسم الله عز وجل بالنجم هذا الذي يخترق الظلام بنوره أن لكل نفس خلقها الله عز وجل موكول بها ملك من عند الله سبحانه وتعالى يحفظها بأمر الله سبحانه وتعالى شفت القسم فين؟ والجواب بتاعه فين؟ في القسم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق نجم الثاقر وجواب القسم من كل نفس لما عليها حق كلمة لما دي فيها قراءتين بالتشديد لما وتكون هنا إن نافية ويكون معنى الكلام وما كل نفس إلا عليها هذا القراءة الأولى يبنى لما بالتشديد وتكون لما هنا بمعنى إلا وإن نافية ويكون تقدير الكلام وما كل نفس إلا عليها حافظ والقراءة الثانية لما بالتخفيف طيب المعنى يكون إيه؟ هو نفس المعنى على فكره بس إن تكون زائدة وصلت دير في القراءتين المعنى في القراءتين واحد بس لما نقرأها بالتشديد تكون لما بمعنى إلا وإن تكون نافية وتخدير الكلام وما كل نفس إلا عليها حافظ ولما نقرأها بالتخفيف لما تكون إن زائدة وليست نافية والمعنى في الاثنين هو إيه؟ معنى واحد تمام؟ ولا نيتها تاني؟ تاني؟ تاني لما قرأت بالتشديد لما فتكون بمعنى إلا تكون بمعنى إيه بمعنى إلا وعلى هذا تكون إن نافية ويكون تقدير الكلام وما كل نفس إلا عليها حافظ هذا في قراءة إيه في التشديد وقرأت لما بالتخفيف فتكون إن هنا زائدة والمعنى في كلا القراءتين واحد خلاف وصلت كده تمام فلينظر الانسان مما خلق خطاب من الله عز وجل للذين ينكرون البعد والحياه مره ثانيه بعد الموت والله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من العدم وخلقه من أي شيء خلقه من نار والله عز وجل الذي خلق الإنسان في بداية خلقه من لا شيء قادر على إحيائه مرة ثانية للخلق للبعث وللجزاء وللثواب وللأخب لماذا ساق الله هذه العية لإثبات الإيه إثبت البعض لمن؟ لمنكر البعض فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في بداية خلقه من العدم قادر على خلقه وإحيائه مرة ثانية بعد الموت للثواب والإعطاء تمام فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق ديت يعني منصب متدفق أو مدفوق يعني منصب يقول الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق دافق يعني منصب فهو ماء مدفوق أي منصب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج هذا الماء من صلب الرجل وهي الفقرات فقرات الظهر بالنسبة للرجل والترائب وهي عظم الصدر بالنسبة للمرأة وهو موضع حدده العلماء بأنه الموضع الذي يوضع عليه القلادة بين الثديين فهذا هو الموضع الذي يخرج منه الماء الذي يخلق منه الإنسان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقال الذي خلق الإنسان من هذا الماء المختلط قادر بقدرته سبحانه وتعالى على أن يعيده مرة ثانية بعد الموت للبعث وللثواب وللعقاب يوم تبلى السرائر تبلى يعني تكشف هذه الصدور وما اجتملت عليه من عقائد سواء كانت عقائد صحيحة أو عقائد فاسدة فإنها يوم القيامة يخرج الله سبحانه وتعالى ما اجتملت عليه من أسرار أمام الخلايا يحاسب الناس يحاسب الإنسان على ما فعل وعلى ما اعتقده, ما اعتقده في نفسه فضل فما له من قوة ولا ناصر في هذا الموقف وفي هذه الساعة لا يستطيع أي إنسان مهما كانت قوته أن يدفع عن نفسه المكروه لا بقوته هو الشخصية ولا بأن يستعين بإنسان آخر ليساعده في دفع هذا المكروه ليه؟ لذلك الإنسان لما يكون عاوز يدفع عن نفسه المكروه إما أن يستعين بقوته هو الشخصية أو يستعين بإنسان آخر لينصره على دفع هذا الضر أو هذا المكروه فالله سبحانه وتعالى نفى عنه القوة التي تكون في نفسه ونفى عنه المعين الذي يمكن أن يعينه من من الخارج فليس له ناصر وليس له قوة من عند نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل قسم آخر من الله يقسم بالسماء التي تجتمل على المطر لأن المطر هذا والسحاب وما عليه من ماء فإنه يرجع مرة ثانية إلى, إلى الأرض والأرض ذات الصدر بالشق يعني لأن النبات يخرج منها يشق الأرض ويخرج إلى, إلى الحياة أقسم الله عز وجل بالسماء التي تجتمل على المطر وهو الخير وأقسم بالارض التي تشتمل على على النبات إنه لقول فصل الضمير هنا يعود على القرآن الكريم إن هذا القرآن هو القول الفصل الذي يفصل الله سبحانه وتعالى به بين الحق واليه بين الحق والباطل قسم من الله يقسم على أي شيء إن هذا القرآن إنه إيه؟ لقول فصل قول حق يفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل ولذلك من اسماء القران الايه الفرقان انه لقول فصل وما هو بالهزل كما يدعي الكفار الذين كانوا يقولون ان القران سحر وانه شعر وأن جاء به محمد اختلقه من عند نفسه فليس فيه هزء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والله عز وجل يكشف لنا عن حقيقة هؤلاء فكم من مرات عديدة وهم يعترضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبطوا همته ويبعدوه عن حقيقة دعوته يعني انظروا عندما ذهب الكفار إلى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب وقالوا له إذا أراد ابن أخيك السيادة والإمارة سودناه علينا وإذا أراد المال جمعنا له المال حتى صار أغنانا ولكن شريطة أن يترك هذا الدين أو الدعوة إلى هذا الدين هذا ضرب من المكر الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا كان موقف سيدنا رسول الله عندما ذهب إلي عمه وعرض عليه هذا الأمر قال والله يا عمه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أحنفه فهذا هو موقف رسول الله رغم المكائد التي كان يفعلها هؤلاء مع رسول الله وايضا عندما جمعوا أنفسهم بكل الحيل الماكرة ووقفوا في ليلة الهجرة أمام بيت رسول الله وقد جمعوا من كل قبيلة فتى ويحمل في يده سيفا بطار ويقف أمام بيت رسول الله حتى عندما يخرج يضربوه جميعهم ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرخ دم رسول الله بين القبائل فلا يستطيع أهل رسول الله أو عشيرته أن يأخذوا بثاره فعند ذلك يرضو بالدين فرغم ذلك نصره الله عز وجل عليه. وأنجاه الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين واذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يفتوك او يخر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ان ربك لبالمرصاد لهؤلاء كتب الله لاغلبنا انا ورسلي ان الله ايه قوي عزيز فدائما ما كانوا يدبرون المكائد لرسول الله ورغم ذلك كانت في النهاية تبوء بالفشل ويكتب المولى سبحانه وتعالى النصر لرسوله ولدينه صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا فالمقصود بالكيد هنا المكر مكر هؤلاء برسول الله وأكيد كيدا فإذا ما أسدد الكيد إلى الله لا يكون على حقيقته ولكنه من باب المشاكلة. ليكون الجزاء من جنس, من جنس العمل فمهل الكافرين امهلهم رويدا فمهل يعني تان على هؤلاء امهلهم رويدا يعني مهلا يسيرا فمهما طال الاجل بهؤلاء ومهما تمادوا في ظلمهم وطغيانهم فليعلموا ان مصيرهم الى النار وأن الله سبحانه وتعالى منتقم من من هؤلاء وهذا ايضا يعتبر على سبيل شوف الاستدراج لان الله عز وجل كما ورد اذا غضب على عبد رزقه رزقا حراما فاذا ما اشتد غضبه عليه بارك الله له في هذا الرزق حتى اذا أخذه هذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج المولى عز وجل في استدراج الظالمين وفي إمهال الكافرين حتى ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم بسبب ما قدمت إيه؟ قدمت أيديهم والله تعالى أعلى